أفسحُ أولائكُ الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر سبحان Dia mempunyai nama-nama yang mulia, Dia disebut oleh semua langit dan